فقَيَّضْنَا لَهُمْ طُرَمًا فزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّكُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا أسوأ الذي كَانُوا أسوأ ذلك جزاء وعداء الله النار لهم فيها دار الخلب جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أضلانا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم نستقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا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 نعيكمتموا اياه تعبدون فإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنَ اللَّيْلِ أنك تغلق بخاشعة فإذا, فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخطون علينا أفمن يلقى في النار خيرنا من ياتي آمنا يوم القيامة اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن يَأْتِيَهُمْ وَإِنَّهُ لِكِتَابٍ عَزِيزٍ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ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 ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته آعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فيه عَذَابَ نَهِيمٍ وَقَوْمٍ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّا أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتَلَفَ